「ぼくら ف しゃべってくれよ」 ايها ل ن و ا ز المستمسكين ي ن ب د م و د ل الاخوه حلقة جديدة من حلقات والاخوات ح م ل ة ل ت نقيمها من ة و ل ا يقول الله سبحانه وتعالى فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا من عدل الله سننه فنتائج الباطل م ه ز و م ة وثمرات الحق ح ت م ي ة هذه فرصتنا بعد الربيع العربي لنقول كفى بالحلول ا ل م س ت و ر د ة أ ذ ى واختراقا للثقافه ة أعطيك م ث في العرف السياسي أو المصطلحات السياسية هناك كلمات مثل صراع لدينا في ا ل ق ر آ ن الكريم تدافع ا و ل تدافع أ ف ض لان من كلمة ص ر ع ل أ الصراع هو عبارة عن مسح لكل موقع أ م ا م ك ليس هذه من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي تقوم على التدافع ودفع الضرر ب أ ق ل قدر ممكن هناك ا ل و ا ق ع ي ة وهناك ا ل أ خ ل ا ق ا ل غ ا ي ة تبرر الوسيله ة اخترقت ا كل ل و للأقوى نقول ي الثقافية العربية الحياة للأقوى نحن نقول حياة ة للجميع نحن غني وعسى فقير الحقيقة التي الهوية الإسلامية نريد ضربت هذه الأضداد الآن أن ن ي جديد نعيد د من ا ل ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقد خاب من افترى هذه الله ينصره سنة كونية ولا ينصرن الله من ينصره والعاقبة للمتقين العاقبة و و لا و ل سنتحدث عن السنن الكونيه صلى ل ل ا عليه والواقع ل يملي للظالم السوري حتى نطمئن الجميع ان النصر قريب ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الحلقه الدكتور محمد بن عبد الرحمن ا ل ع ر ي ف ي وهو عضو ه ي ئ ة التدريس ب ج ا م ع ة الملك سعود ودعاء ا ل ا ل إ س ل ا م ي المعروف باسمكم جميعا ورحب به فهلا وسلا بكم يا دكتور ر بارك بلا الله فيك أخي الله تعالى أن يعفو عن تقصيرنا مع إخواننا هذا فيك شك أنه جهد المقل يعني بعض الناس كان يرسل إلينا ويقول كفاكم كلاما أسأل يعفو كفاكم أخي و مع المقل جهد خطبا شيئا آ ف أ ق و ل أ ن ت ايها المرسل ي ن كنت تستطيع أ ن تفعل شيئا آ خ ر ف ف ع ل أ ي ض ا غير غير إلينا رسائل وكذلك نحن لو كان بأيدينا حقيقة غير أننا نحرك القضية ترسل رسائل نحرك أن أننا نحن كان كذلك لو و إ ع ل ايضا م ا إخواننا لبذلنا لنا و و نثبت ب ذلك ع ل ل ب ذ في غير ه لكن ل انك ي ب غ ي إعلانه ل ن أن المقصود ا ل إ ن س ا سيحاسبه ا ن ل ل ه ت ع الينا ى على ما كان س ت ط ي ع أ يبدل ك ن نبينا عليه الصلاة و ل س ل ا م يمر في طرقات مكة في فيرى طرقات ئ ل ا ا ل يعذب ويرى س م ي ة وزوجها وابنها قد ربطوا على جذوع النخل ويرى خ ب ا ب ة وهو يلقى على الجمر حتى ينطفئ الجمر ب و د ك ظهره وهو عليه الصلاه والسلام لا يملك أ ن ينقذهم هو يتقطع لما يراهم ويحزن لا يمكن أن يقول ق ان ئ ل والله ل ا ب يقول عليه يسمع الصلاة والسلام بلال وولدها تسيل يرى سمية وهي يمكن ي وهو وهو وزوجها كان مسرورا وهو يسمع صراخ بلال أو كان مسرورا وهو يرى دماء سمية وهي تسيل لا أو أن يقول قائل بذلك بهدليل بهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر كان وينظر اليهم ويصبرهم صبرا آ لكنه ياسر ي إن م ع د م ا ل ج ة ل ك ن في ذلك الحين لم يكن يقدر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقدراته ا ل ب ش ر ي ة أ ن يقدم لهم إ ل ا ا ل ت ص ب ي ر و ا ل م و ا س ا ة والكلام ما كان يستطيع أ ن يرفع سلاحا ولا أ ن ي ش ي ر سيفا ولا أ ن يرمي سهما والله تعالى يقول له في ذلك الحين كفوا أ ي د ي ك م و أ ق ي م و ا الصلاه ة فيعني سيحاسب كل إنسان على ما كان يستطيع ي عز على ربنا إنسان كان أن ب ما وجل كل ل ذ من قدرات <تصفيق> نحن و ا ل ق د ر ة التي نستطيع أ ن نبذلها يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ُ نحن الذي علينا ان نبين الحق ان نبلغ الدين ان نقول هذا صح وهذا خطا لو فتح المجال لنا لنجاهد ونقاتل دون اعراض اخواننا ودون دمائهم ودون دينهم قبل ذلك ودون اموالهم لبذلنا والله ارواحنا وسكبنا دماءنا فداء لهذا الدين المساله ماهي كلام أ ن ا اقوله وانا صادق لكن حيله بيننا وبين ما نشتهي يا اخي ولم نستطع ا ل نفعل ذلك والنبي ل ي ع هل ا ص ل والسلام عاش ثلاثة يبذل ل ا عاش ة عشرة سنة في مكة شيئاً يريد أن في هناك ؤ ل الضعفة ل ا ا ا ء و م س ك ي و ل يستطيع عليه يبذل يصبرهم والسلام الصلاة إلا هل ه ا أن أن ن رسائل ظن لكن سوء؟ ما وجد من البشر هل هناك رسائل لك ما دكتور محمد طبعًا من ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ش ه و ر ة يعني رسائل ظن سوء في العلماء وفي ط ل ب ة العلم وفي غيرهم ن المتخاذلون والله يا أخي أنا يعني يعني س ؤ انا ل ك س ا خ شوي ل أكون ن صريحة اعلم ان هناك عددا من ط ل ب ة العلم أ و من ا ا ل م ش يتجنب خ من ي الخروج في ا ل إ ع ل ا م يتجنب الكلام في هذه القضية الكلام هذه خوفا على نفسه خ و ف اولاده على ي ع ن ينال أ ي ن أ ح د منهم ب أ ذ ى ولا أ ك ت م ك أ ن أ ك ث ر الذين تكلموا في ا ل ق ض ي ة ا ل س و ر ي ة وقبلها في قضية في فضح ي ف القذافي وما هو عليه لكن ربما أ ن ا ل ق ض ي ة ا ل س و ر ي ة طالت أ ك ث ر والنظام السوري أ و س خ من نظام القذافي أ ي ض ا و سوءا أشد شعبه التعامل مع شعب يعني كان هناك في يعني مع ت ه د ي د لعدد ممن ن ظهروا في مثل هذا المجال سواء بالخطب من خلال ا ل أ ع ل ا م أ و من خلال د ع و ة الناس للتبرع لاخوانهم لكن ولله الحمد كما قال يعني العلماء يضيع دمه ب ي ن القبائل ولو كان الذي يتكلم هو واحد كما قالوا لو كان س ه م ا ً واحد لالتقيت ه ولكنه سهم وثاني وثالث فالذي يتكلم ا ل آ ن ليس والله محمد العريفي فقط ولا ا ل شيخ العرعور فقط ولا ز ي د أ و عبيد فقط ا ل آ ن الذين يتكلمونهم بالمئات أ و ربما أ ق و ل ب ا ل آ ل ا ف سواء الذين يتحدثون في ا ل إ ع ل ا م أ و الذين يتحدثون من خلال قنوات التواصل أ و من خلال أ ي ض ا ً مشاركات ي س ي ر ة في الجرائد أ و في غيرها الآن عظم ا ل أ م ر عليه حتى كنا في السابق لما نقابل ا ل ا خ و ة هناك ونقول طيب سنصور معك ا ل خ وسوف ة بالقضية المهتمين ا ل ر سنصور ي ة نقول و و س معك نغطي وجهك في التصوير يقول لا تغطي لا وجهي يعني ماذا تخاف علي ان ان اقتل في سبيل الله هاهم اخواننا بصدورهم في حمص وفي أ د ل ب وفي غ ي ر ه ا من المناطق بصدورهم يواجهون الرصاص إ ل ا طلع وجهي و إ ن قتلت في سبيل الله فهي أ غ ل ى أ م اماني ن فأنا أقول و و و ج ج د م م ع ت حقيقة ع د ه م ش ء من التردد لكن إذا علم لكن الإنسان أن التردد إذا هذا بذل لدين الله سبحانه وتعالى و أ ن ا ل ف ت ا ة التي تغتصب هي أ خ ت ي وابنتي و ا ل أ م التي تبكي هي أ م ي وهذا الرجل هو أ ب ي وهذا أ خ ي اذا شعر أ ن ه هو او هؤلاء هم جسد واحد ساهون في نفسه ان يتكلم بكل ما يريد نعم نأخذ هذا لنا الإخوان من فانظروا معنا عد مقاطع عودوا ما اليوم اليوم ثم أحداث هذا لهذا هذا إليها و بابا عمر عمر سبع ا عشرين الفين م ا و و اثنى عشر ع الاسلحه والدبابات الاسلحه سواء كانت ي س ق ف ع خريفه ذ او أ من من من من فعل, فعل, فعل أعظم منه م و ا كان يرتفت إ ل ى بكاء الباكين و ل ا إلى الفتيات التي يغتصبنا او النساء التي يصرخنا او ا ل أ ط ف ا ل الذين يبكون أ ب ا ئ ه م ما كان يلتفت إ ل ى هؤلاء الجميع هؤلاء يا أ خ ي يعني قوم في ا ل ح ق ي ق ة طائفيون يعني هو يقاتل عن ع ق ي د ة يعني قتله ل أ م ث ا ل هؤلاء يعده قربه يعني يتقرب بها إ ل ى من يعبده وكما تعلم أ ن ه يعتقد ا ل ع ق ي د ة التي ذكر ه ل العلم أ ن ه م عندهم كتاب مقدس غير ا ل ق ر آ ن ويعتقدون أ ن الله حل في ث ل ا ث ة في علي وفي سلمان وفي محمد على نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام فهو أ ص ل ا يعتقد اعتقادا باطلا وأنا سوريا حسون وهو يقول لهذا القدر لبشار يقول الثوار بالأمس أقرأ أحمد سبحان كنت يعني أنه الله كلام لهذا القذر لبشار بمقدار ما تقمع هؤلاء المفسدين تعجب لمفتي تقمع له الله معك تكون يد قاتل ا ل ل هذا النفاق ه ما يراها المجنون هذا ما يراها هذه الصور ما يراها الاطفال ما يراها, النساء التي... ما يراها الدماء التي تجري ما يراها الدموع التي في كل مكان تجري في في في بين الناس يعني يضيق صدري ولا ينطلق لساني حقيقه ما تدري ماذا تقول فيه لكن الامر كما قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء ونحن واثقون ان الله جل وعلا لا يضيع هذه الدماء والنبي عليه الصلاه والسلام من الله يقول ان الله يغار وغيره الله ان تؤتى محارمه و أ ي جرم أ ع ظ م ح ر م ة من دم مسلم يسفك هذا أ ع ظ م من حرمه ت أ ن يقع إ ن س ا ن في زنا أ و يقع في ف ا ح ش ة أ و في شرب خمر أو نحو ذلك. ويقول ذلك او ل عليه الصلاة ن ب ي ا ا لزوار السموات والأرض ل ل س م و أ ه نحو و ا عند الله من سفك دم الله مسلم امرئ سفك بغير ق نعم صلى الله العافية ل الله السلام ذ ه مزات ا ل ل ا طبعا طبعا في جميع مناطق سوريا استخدموا فيها ذ ق ي في جميع يستخدمون ة أيضا أ ع ت ق د أ ن هذا ا ل أ م ر أ ص ب ح واضحا لجميع لجميع الناس بالمناسبة اليوم، اليوم و أ ن ا أ ر ى ح ق ي ق ة أ ن ه في مثل هذه المواطن كما قال الله تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر و إ خ و ا ن أن هناك يذبحون ه م ث ل هذه الطريقة و ا ل و ا ق ع ي ة ا ل س ي ا س ي ة دكتور ا لا و ق ع يلتفت ة ا س س ي ي ي ا لا ة اليها إ ذ ا خالفت شرع الله سبحانه وتعالى أ ن ا أ ج ز م لو كان هؤلاء الذين يقتلون قوم ينتسبون إ ل ى ا ل ن ص ر ا ن ي ة لوجدت من النصارى من ينصرهم ولا يسكت عنهم وهناك أ م ث ل ة ك ث ي ر ة في التاريخ تدل على مثل ذلك والنظام العالمي بل حتى اليوم ودرع يقتلوا العالمي إيران تطالب بإخراج درع الجزيرة من البحرين ودرع الجزيرة لا بل بأن من درع حتى أقرأ يعني الشيعة هناك إنما ه وما يحفظ ا ل أ ن ي ش ر بإخراجه ك ذلك بحفظ تطالب الأمن وما ومع دخلك أ ن ت يا إ ي ر ا ن أ ص ل ا وتهدد تهديدا قاسيا في مثل ذلك وهي التي ارسلت الى سوريا خمسه عشر الف جندي يعني هذا الجديد اللي أرسلتهم. أن ي د ع م و ان ا ا ل م ج ه د ي هناك يدعموا الجيش الحر ولله الحمد ا ل آ ن في عدد من الانتصارات تقع من الجيش الحر وهذه ا ل م ن ط ق ة م ن ط ق ة الشام تختلف يا أخي عن, عن اليمن تختلف عن مصر تختلف عن ليبيا تختلف عن تونس عن العراق منطقه ة الشام أجمع أ ل الشام ع بعد ل أفضل المناطق بعد مكة والمدينة ل م مكة منطقة بأن ا هي والله سبحانه وتعالى يقول حوله سبحانه الذي أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ليلة إلى بعبده أسرى من وبين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ذ ا فسد أ ه ل الشام فلا خير فيكم وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام تلك م ل ا ئ ك ة الرحمن ب ا س ط ة أ ج ن ح ت ه ا على الشام يا اخي نحن نتكلم عن بلد غير عادي عن بلد عظمه الله تعالى واختاره ليكون نزول ربنا جل وعلا عند الفصل بين عباده على أ ر ض الشام كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هذا كله يقع في الشام يحشر الناس على أ ر ض بيضاء ن ق ي ة ك ق ر ص ة النقي قيل أ ي ن قال هي بالشام وكذلك النار التي تسوق الناس إ ل ى محشرهم تسوقهم إ ل ى الشام فهي أ ر ض المحشر يحشر اليها الناس وهي أ ر ض المنشر التي ينشر منها الناس ل م ي ن ف ق في الصور <تصفيق> نحن نتكلم عن بلد هي التي سيقع عليها ا ل م ع ر ك ة العظمى بين المسلمين وبين النصارى في آ خ ر الزمان <تصفيق> في الشام أ ي ض ا سيقع ا ل م ع ر ك ة بين المسلمين وبين اليهود في الشام سيكون نزول المسيح عيسى بن مريم وفي الشام يقتل المسيح الدجال كل،, كل هذا حديث عن الشام ليس حديث عن أ ف ر ي ق ي ا ولا حديث عن, عن ج ز ي ر ة العرب نحن نتحدث عن بلد خصها الله تعالى بخصوصيات إ ذ ا لم نقف مع أ ه ه ل اهلها اليوم و ؤ ا اسمع الآن في التصوير يصورون ولا ينشغلوا بسب ولا إنما ء يعني في يصورون لعن بسب حسب لم ل ل و نعم ل ل و ك ي اليوم ل لا إله إلا الله ه أكبر خ ي يكفي في ألا الأذكار هذه ه ه ه ذ العقيدة التي ل ق في و ب الإيمان الذي يحركهم؟ ألا يحركهم يكفي أن يحرك أن قلوبه يعني م ن قلوب المتحكمين من المسلمين قلوب الحكام ق ل ووزراء ب الدفاع ق ل و ب اخي من عندهم حس ل ن ص ر ة الاسلام إ س ل م يعني ل ق و ب متحركة ي دكتور ح م د ولنشاهده ا ل ه يا أخي أنا قلوب ما رأي. يعني قلوب لكن متحركة تتحرك لكن يعني التخوف بكم الاسلام سيقع بعد ذلك يا دكتور ع والله يعني هل انت يعني ستدفع المجتمع أنا لذلك انا لست سياسيا ولست متتبعا ل ل س ي ا س ة أ و أ ق ر أ التقارير باختلاف لغاتها وتوجهاتها أ ن ا أ ت ك ل م عن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة ووجوب ن ص ر ة إ خ و ا ن ن ا وان تعلم من ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن ا ل م ف س د ة إ ذ اذا كانت أو إ كان تصرفي سيؤدي ل م ف س د ة أ ك ب ر من ا ل م ف س د ة الواقعه فاني أ ت ج ن ب ذلك كما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرى بلالا يعذب ويستطيع أ ن يطعن أمية بن خلم الذي يعذبه لكنه م الذي ل يعذبه يعلم عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة أ هذا سيؤدي الى امر اعظم فكان يتحمل ر ؤ ي ة المفسده الصغرى حتى لا تقع مفسده اكبر ف أ ن ا أ ق و ل إ ذ ا كان سيقع م ف س د أ ك ب ر لو أ ن المسلمين تحركوا بجهاد في سبيل الله وقتال ن ص ر ة إ خ و ا ن ه م فهذا ا ل أ م ر يرجع فيه إ ل ى علماء و إ ل ى من يفقهون ا ل أ م و ر ا ل س ي ا س ي ة لكن أ ن ا أ ق و ل السكوت عن مثل هذا في مثل هذه اللحظات وهذه الأحوال هذه وهذه و ع د م مد إ خ و ا ا هناك هذا ن ن ب ل الان شك يا أخي ا أنه ستبقى أبد سبة ستبقى د ه ر ع ل ي ن ع م طيب ندخل الآن في السنن يا دكتور يعني الحقيقة أن هذه ن القوانين ا السياسية وغيرها والصراع السياسي وما, وما أدراك ك منه ه القوانين ا ل ح ق ي ق ة دخلت إ ل ي ن ا في ثقافتنا وجعلتنا ي ع ننظر ي ن إ ل ي ه ا من خلال ذلك نحن نريد أ ن ننظر من خلال ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة عن السنن ا ل ح ت م ي ة ولن يخلف الله وعده سنن الظالمين في ا ل ق ر آ نهايتهم الكريم ن كيف ستكون أول أنا أفكر الأيام رأيت وتعالى وهي إخواننا وهم سيتمون سنة بعد تقريبا في واحد مارس يعني في ثمانية ربيع الثاني سيتمون سنة كاملة من ثورتهم السنة الله الله خلال الماضية لما على الثاني كاملة على القدر الظالم كتاب سبحانه سبحان فيها ما تقريبا مارس ثمانية هذا سنة سنة كنت يعني من في في في يقع ربيع بعد ومع ذلك المجتمع الدولي لم يتحرك إ ل ا بكلام ل م يتخذ إ ل ى ا ل آ ن خطوات ج ا د ة في إ ي ق ا ف هذا الفاجر عند ح د فكنت أ ق و ل في نفسي سبحان الله ي ع ن ي ل م ا وقع ما وقع في الثورات التي في البلدان ا ل أ خ ر ى تدخلت جهات أ ج ن ب ي ة في بعض هذه البلدان وصار الناس يترقبون د خ و ل ه أن يتولى دخول غيره لأجل أن ينصرهم. وصارت القلوب بدل ما تلجأ ينصرهم العالمين يتولى غيره ي وصارت دخول القلوب أو بدل إلى رب ما كنت و عندها ثقة بعد نصر الله ثقة ق ب و ه اتذكر الشخصية ا ص ر تترقب يأتهم صار الخارج كأننا يعني عفواً صار صار الناس إن لم يأتهم مساعدة من فمعنى عفواً مساعدة لم ل أننا أ مهزومون كنت ك ت ذ سبحان الله ما ذكره الله عز وجل في س و ر ة ا ل ت و ب ة في ق ص ة المسلمين في م ع ر ك ة حنين في م ع ر ك ة حنين خرج مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اثنا عشر أ ل ف ا لم يشهد معركه مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طوال حياته ع د د بهذا العدد اثنا عشر أ ل ف صحيح خرج معه في تابوك ثلاثون أ ل ف ا لكنهم ما قاتلوا جلسوا في, في, في تابوك ثم, رابطوا ثم رجعوا لكن اللي دخلوا م ع ر ك ة قتال هم هؤلاء م ه العدد ليس قبله أ ك ث ر منه مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان المسلمون في م ع ر ك ة بدر ك ا ك ن ع ن د ه م ث ل ا ث م ئ ة و أ ر ب ع ة عشر أ م ا م أ ل ف فصار عندهم ل ج أ إ ل ى الله سبحانه وتعالى وفزع إ ل ي ه يارب بنصرنا مالنا غ ن ى عنك يارب ي أ عدد هم أ ك ث ر من ن ا و ق و ت ه مكثر أ من يارب بسعدنا فنصروا إ ذ تستغيثون ربكم ف ا س ت ج ا ب لكم م م أني د ك معركة م في أحد نفس الشيء س ت م ئ ة وخمسون من المسلمين بعد م ا ر ج ع ث ل ا ث م ئ ة من المنافقين أ م ا م ه م ث ل ا ث ة آ ل ا ف من الكافرين فصار في ق ل و ب ه م من ا ل ل ج أ الشيء العظيم في م ع ر ك ة الاحزاب تجمع الكفار ا جاءوكم من فوقكم م ن أ س ف ل منكم واذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر فحصل عند المسلمين من اللجا الشيء العظيم أ ي ض ا في فتحهم ل م ك ة كذلك لكن في م ع ر ك ة حنين لما جاء المسلمون ونظروا ف إ ذ ا اعدادهم ك ب ي ر ة جدا و إ ذ ا الذين سيقاتلونهم عددهم أ ق ل منه مالك بن عوف ا ل ن ص ر ي وجاء بعدد يسير من أ ه ل ا ل ط ا ع ف فقال بعض المسلمين والله لن ن غ ن ب اليوم من ق و ة فلم يقع في قلوبهم من ا ل ل ج أ إ ل ى الله تعالى ما كان يقع من قبل اعتمدوا على قوتهم كما أ ن الله تعالى لا يريد منا أ ن نعتمد اليوم على ق و ة خ ا ر ج ي ة تنصرنا أ و على سلاح يصل الينا يريد أ ن نعتمد عليه جل وعلا ثم نستعين بقوتنا ا ل ش خ ص ي ة نحن ونبحث ماذا عندنا من س ل ا ح و م ن ع ت ا د ونقاتل به فهذه من فلما, خوائد المحن. نعم. نعم فلما قال هذا الرجل أو قال أو بعض المسلمين لن نغلب اليوم من ق و ة فإذا بهم يقول د في واد بين جبلين وإذا أعداؤهم خ ل جبلين و وإذا ن بين في د ك م ن ا ه م في الله ء هذا ا ج ب فأخذوا و ي ر م ن م ب ا ل سبحانه ه فوقهم وصارت السهام عليهم ا وصارت كالمطر والصخور عليهم حتى حاصت الخيل ا م من حتى ل إ ل الناس يقول الله واضطرب ب س وتعالى ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ما تغن ي عنكم شيئا ما يغن ي عنكم وينصركم إ ل ا نصر الله تعالى واعتمادكم عليه و ل ج أ ك م إ ل ي ه و ص ح ة جهادكم فيه قال إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن ي عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت أ خ ذ يلتفت يمين ف إ ذ ا سهام يلتفت يسار ف إ ذ ا صخور يلتفت و ر ا ء ف إ ذ ا جمل واقع على ا ل أ ر ض أ م ا م ه ف إ ذ ا خيل مقبله عليه إ ذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن ي عنكم شيئا وضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اثنا عشر أ ل ف يا أ خ ي ولى ا ل أ د ب ا ر أ ح د عشر أ ل ف و ت س ع م ا ئ ة واحد وتسعين لم يثبت مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في م ع ر ك ة حنين إ ل ا ت س ع ة من ا ل ص ح ا ب ة فقط و أ ك ث ر من ا ح د عشر الف كلهم هرب يعني ما تستطيع تقول و الله ثبت معه عشره في ا ل م ئ ه من الجيش أ ق و ل لك تسعه حتى لو ب تقول واحد في ا ل م ئ ه اقل من واحد في ا ل م ئ ه قل نص في ف ا ل م ئ ة ولا ربع في ا ل م ئ ة ثم لما ر أ ى المسلمون أ ن ه م انهزموا مع كثرتهم ومع ق و ة سلاحهم وعتادهم وانتصار بعضهم ببعض قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين ثم أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ن ز ل جنودا لم تروها أنزل ي ق و ل جعل ا أنزل الله كلمه رسوله على ل ا الذين كلمة ل ا كفروا السفل و ك ل م ة الله العليا و الله عزيز حكيم ف أ ن ا أ ع ن ي بهذا يا أ خ ي يعني ا ل ا خ و ة هناك ا ل آ ن <تصفيق> ثار عندهم حس الجهاد و ب د أ و ا يقاتلون و هان ح ن نرى ا ل آ ن في نشرات ا ل أ خ ب ا ر و في مواقع ا ل إ ن ت ر ن ت نراهم و قد قبضوا على مجموعات من النظام السوري و أ و ل ئ ك الجنود فيهم عقد و عمد و قد قبض عليهم من النظام السوري يعني قبض عليهم المجاهدون الجيش الحر قبضوا على جنود من ذلك النظام لو أ ن ه جاءهم من ينصرهم من خارجهم لوجدت ا ل ا خ و ة يقولوا الله في من يقاتل عننا في من يدافع عننا ث م يكون التقاعس نعم لكنهم ي ب ذ ل ولكن ن ذ و ب ع د ي نحن م ط م ئ ن و ن ي ا أخي ا ل ن ب ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا ذكر أ ن الشهيد في سبيل الله له مقام عظيم و أ ن ه يشفع في سبعين من أ ه ل بيت ه و ل ل ش ه ي د عند الله تعالى سبع خ ص ا ل يغفر له من أ و ل ق ط ر ة من دمه و ي أ ت ي ي ويشفع م و في سبعين من أ ه ل بيت ه و ي ر ى مقعده من ا ل ج ن ة ويجدون لا القتل إ ل ا ك أ ل م الوخز ف أ ن ا أ ق و ل يا أ خ ي نحن نرى إ خ و ا ن ن ا الذين ع ر ض ت م صورهم قبل قليل صحيح نحن ن ح ز ن ع ل م ص ح لكن مع ذلك يخالطنا فرح بما ي ل ق ولعل ن عند ه ا ل ه ت ا ى بإذن ا ل ل هذا ولعل ه الذي يطمئن قلوبنا كثيرا ق ت ل ن ا في ا ل ج ن ة وقتلهم باذن إ ذ ن ل ل النار ل ه في ا ا أ س ت م ع الله م د ا خ ا أ س السلام السلام ت ا حاكم الشمري ا ذ فيصل عليكم عليكم ل ل رحمة و و و بركاته أستاذ في ص متخصص ل أنت النار ح ق ق ق ي في ة ا ل ت ي ة ب ل الإعلام ل ع م م و و ا ق م ي نريد كيف ينصر ذلك الشاب اللي يعني خلف الفيسبوك التويتر اليوتيوب بالخصوص الشاب بالساعات ذلك خلف و أو كيف ن ن ص ر أ خ و ا ن ا هناك يعني و س ي ل ة م ه م ة أ س ق ط ت دول、نا. فما بالك يعني、نا. بغير ذلك تفضل أستاذ المنتصرين أستاذ في فين في فارق بضيفك أيضا ليس البداية الحمد لله المصطبع فين ومذل البلحدين والصلاة والسلام على إمام المنتصرين وسيد الناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي في البداية حقيقة أشكركم حقيقة أستاذ أيضا بضيفك الدكتور محمد. وأشكر حقيقة قناة المجد على هذه البادرة طيب وسيد أجمعين أجمعين حقيقة حقيقة حقيقة طيبة أشكركم وأرحب إمام قناة وصحبه محمد هذه نصر وأشكر التي نسال ن د ع ى الله أ ق أخوان المصطفعفين الشام ا نسأل ل ل في سبحانه وتعالى、آمين. أن ينصرهم. أقول ينصرهم في الحقيقة ان ل ح ق ق ي ة أ الناظر ينصرهم و وضع و م في خ ا ا ل م ط ف ف ع ي ي ن ى عظمة ذ ا الشعب لن حيث من تعملها المغولي وزمرته الأسلوب القذر والبشر الذي قبحه الله بشار أهله ود وشعبه قبحه يؤكد أ ن الله سبحانه وتعالى يمكر بهؤلاء <تصفيق> وأنا أريد م... أريد من ضيفك الدكتور مدرولاتها الوضع الإكترونية أو أريد أنا سأتكلم أفتح من هناك ممكن عن نقرها لكن العريب آيات الحاصل بآيات رش ضيفك في لعلي محمد تدل تدل على على أو... ويوضح لنا الطريق الذي تسير إ ل ي ه هذه ا ل ث و ر ة بشكل سريع استاذ فيصل إ ذ ا تكرمت لان الحقيقه ما لا, لا, لا أريد أن أعلق لكن أريد أن يعلق الدكتور محمد. يقول الله سبحانه تَحْتَبَنَّ وتعالى وَلَا تحتبن اللَّهَ غَافِلًا ما معنى ل الظَّالِمُونَ ويقول اللَّهِ و ا سبحانه وَيَقُونَ ا ي ب وكذلك قال الله سبحانه وتعالى و هذه ا ل آ ي ه التي اريد ان اعلق عليها واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم سلاح التقنيه ع ظ ي الذي هو بيد الصغير م السلاح والكبير هو في ن ص ر ة التقنية إخواننا إذا موقع موقع استاذ عشان في في فيصل في أي موقع؟ في أي بيرجع ذلك ل م كتبت ش ه د اخواننا ل المفتش لا أعمل لكن كتبتها في تويتر وعمل <تصفيق> الناس لها لتويت ل ك كتبتنا كتبتنا كثير ر تويتر نريد تويتر نصرة ي في أي في وفي دعاية في م موقع موقع في قضية أن في التقنيه ة أنا أ س ذ ك ر ا بشكل سريع أ ذ ك ر ه ا سردا إ ذ ا تكررت أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل ا ع م ل ا د ة نشر لاي خبر فيه ن ف ر ة للشعب او الجيش الحر في الواتس اب في تويتر في القوائم ا ل ب ر ي د ي ة اشترك في حسابات اخبار ل السوري ش اشترك ع ب حسابات في ا ل ث و ر ة ا ل س و ر ي ة سواء في فيسبوك في تويتر في اكتب ل ي ت في كل تغريد هاشتاك عن سوريا أ و حمق او غيرها من المناطق احرص على التغريد في الهاشتاكات ا ل ع ا ل م ي ة التي تكتب خ ا ص ة ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة و ا ل ل غ ة ا ل ر و س ي ة و ا ل ص ي ن ي ة حتى يتبين لهؤلاء القوم ماذا, ماذا حل ب إ خ و ا ن ن ا أ ي ض ا انشر ا ل آ ي ا ت التي تتحدث عن نصره اخواننا وربطها في تلك ا ل أ ج ز ا ء أ ي ض ا قم اخي وهذا حسب ا ل ا س ت ط ا ع ة بتدمير حسابات ذلك النظام واختراق مواقعهم والتشويش على قنواتهم هذا فقط لها كرز المسلمين المؤمنين المحترفين كذلك فهناك كثيرة بالمذابح الفيديو التي على النصر لنمتنشل ولا ننشغل انشر مقاطع مقاطع انتصاراتهم جميع في تحت حر ا ت ف ا ن حقيقة هذه المناظر ا ل تدمي ي والله ت القلب ولا نستطيع ان نعمل شيئا و... ك... أدعو ج م ي ل أ خ و ا ن هذه فقط شك شكرا جزيلا لك استاذ فيصل على هذه المداخله وهذه أ د ا م الادوات ا ل ح ق ي ق ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ج ي د ة جدا المفروض ان يشارك فيها المشاهد الكريم طبعا عم تعليقك عم على الكلام عم. عم. والله خير وأنا أقول إجزاها الله خير أيضا كما ذكرت في ا ل ب د ا ي ة أ ن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب ا ل إ ن س ا ن على ما يستطيع أ ن يبذله、مم. سيحاسب صاحب المال إ ذ ا كان يستطيع أ ن يبذل صاحب سيحاسب صاحب الخبره سيحاسب صاحب ا ل خ ب ر ة صاحب المنصب صاحب الجاه صاحب السلاح سيحاسب الله تعالى كل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يبذله في حمايه دماء إ خ و ا ن ه ف ي نصرتهم وكما قال الله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوك يعني على أقل أ ن تمارس نوعا من إ ر ه ا ب ذلك الظالم حتى لا يتمادى فيما هو عليه فهو إ ذ ا ر أ ى أ ن كل شيء يصور وكل شيء ينشر العالم وكل أ ن القنوات تتكلم عليه وتعرض ما, ما يفعله هو بالناس ف إ ن ه بلا شك يكون في هذا نوع ردع له、صحيح. بل إ ن ن ي ق ر أ ت ن ا في بعض التقارير ا ل إ خ ب ا ر ي ة ب أ ن ه قبل قبل تقريبا قصره سبوعين موكب للمطار أيام يعني هو قبل تقريبا خرج موكب من, من, من قصره للمطار وتم هو خرج قطعوا الطريق عليه فرجع هذا الموكب بالرغم من ق و ة الحراسات عليه ثم خرج هذا الموكب أ وقريبا من قبل أ ر ب ع ة أ ي ايام م وخمسة أ ثم و ش ي ع بعد ذلك أ ن ه ا أ م ه وزوجته و أ ب ن ا ؤ ه كلهم هربوا إ ل ى خارج سوريا、م. لما ر أ ت أ خ ت ه ا ب ا ل أ م س قد خربت كان الخراب لها أ و اوهام من、البراقي. يعني البرقي أنا في ت ص ر ي ب أ ن بإذن ل ل تعالى ه البرقي م أنه هذه بديت تخذ ا خ ط و ا ت ا ا ا ل ليه عملية ن ن س ب ة ت ح ي ة أنا أ الآن ن ذ أعظم أ ما س ت ط ع عدد من التقارير الإخبارية بأن زوجة هذا بشار عندها بعض إنقاذها نشرت من بأن التقارير القذر يا أيضا الإخبارية هذا بشار الشركات بل أخي زوجة وعدد من الارتباطات ا ل ت ج ا ر ي ة في الخارج في هولندا وفي غيرها و ب د أ ت ا ل آ ن تبيعها و ب د أ ت تحول ك ث ي ر من ا ل أ م و ا ل إ ل ى ذهب وتهربه إ ل ى الخارج كل هذا هو استعداد في ا ل ح ق ي ق ة نفسي قبل أ ن يكون استعداد فعلي ل أ ج ل التخلي عن العرش الذي هو عليه ف أ ن ا أ ق و ل يعني الذي ينزل من أ و ل الدرج أ ح س ن من الذي يسقط من أ ع ل ى ما دام أ ن ه ر أ ى مثل ذلك والله يا أ خ ي أ ن اعترافه ب خ ط أ وتوقفه عن, عن سفك هذه الدماء والله سبحانه وتعالى يغار لهذه ا ل د م ا ء ويغار ل أ و ل ي ا ء ه والله جل وعلا إ ذ ا كنا نحن نغضب ونحن عبيد ضعفاء نغضب ل ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة وللطفل اليتيم فربنا جل وعلا هو ا ل أ ع ظ م ر ح م ة سبحانه وتعالى والله جل وعلا يرى أ م ث ا ل هؤلاء ويسمع ما لا نسمع ويبصر ما لا يبصر ما لا نبصر ويعلم ما لا نعلم وهو جل وعلا الذي يسمعهم ونحن لا نسمعهم و أ ن ا واثق تماما والله العظيم كما أ ن ي أ ر ا ك ا ل آ ن أ ن ا واثق تماما أ ن الله تعالى سيرينا في بشار هذا وفي زمرته الذين معه سيرينا فيه ما يشفي صدور قوم م م ن ن ي ك م ا ر أ ي ن ا ي ن دينهم وبين تعلمه يا أ خ ي هذا الرجل كانت كتب تدخل إ ل ى أ م ر ي ك ا و إ ل ى ا ل دول الكفر في ا ل ع ق ي د ة ومصاحف م ت ر ج م ة وغير ذلك وهو يمنعها في دولته تخيل يا أخي أحد الأخوة ذهب بتفسير العشر الأخير المشتهر اللي الآن طبعت أخي الأخوة الأخير الأخ يا اللي أربعين بكرتونين العشر الآن لغة أحد أكثر أمه سورية ذهب ذهب معه فقط من أ م ت ز و ج سوريا أ ب و سعودي لكن أ م ه سوريا وزوجته سوريا وذهب إ ل ى هناك زوجته ولدت وجايب معه الكرتون هدايا يوزع مصاحف و إ ذ ا به يقبض عليه في المطار ويفتش لو كان مع خمر سكتوا عن مع, مع شيء من المجلات الفاسده ة الفاسدة أو الأشياء الفاسدة سكتوا ع ن ورمي هاغ وأخذ وقبض عليه ورمي في المباحث ولا أ خ ر ج ه ا خ ر ش ا و ي حتى نستطيع أ ن نخرجه تمنع مصاحف تدخل بلدك هذا الكلام ليس بعد ا ل ث و ر ة أ ن ا أ ت ك ل م ا ل آ ن عما سبق السنين التي سبقت、مهم. حرب على ا ل إ س ل ا م وتضييق عليهم وحرب على الدروس ا ل د ي ن ي ة كل الدول يا أ خ ي كنا نطوفها ونلقي محاضرات في المساجد ونلقي دروسا د ي ن ي ة إ ل ا سوريا لا تستطيع أ ن تفعل ذلك كل الدول تستطيع أ ن تدخل إ ل ي ه ا المصاحف تستطيع أ ن تدخل إ ل ي ه ا الكتب ا ل د ي ن ي ة إ ل ا سوريا لا ت... يا أ خ ي يحول بين الناس وبين دينهم هذا لا يسكت عليه يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما كان يذكر الحكام الذين في آ خ ر الزمان وكان يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه م ي أ خ ذ و ن الذي لهم ولا يعطونكم الذي لكم و وتكلم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن, عن ظلمهم وعن بطشهم إ ذ ا بحثت في كل أ ن و ا ع البطش والظلم تراهم ت و ف ر ه في مثل هذا النظام فانا أ ن أقول أ اشد على إ يد ي إ خ و ا ن ن ا هناك و أ ش د على يد ي كل من يستطيع أ ن يساعدهم حتى من, من الحكام أ و من يستطيع أ ن يدعم الجيش الحر بكل ما يستطيع أ ن يدعمه هو, هو بلا شك أ ن ه مطالب مثل ذلك نعم إ ذ ا أ خ ذ ن ا ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى وهي سنه الايمان وقد يؤخر, يؤخر النصر عن ايمانه ل ه إليه, إليه. و ذ بلا شك أ أمر وقد ا ع السنة ي أ خ ر ى أن النصر ظ عن ا ه م ا ن ه ا ي ة ف ي ا ل أ خ ي ر ا ل ل ه ت عن ا ل ى ع ه ا ذكر ف ي ت ر ج م ت ه ا الذهبي لما ترجم لها في س ي ر ة على النوبل يقول قيل لها قد تولى فلان أ ح د من, من الولاه ظالم وولي في و ل ا ي ة أ خ ر ى فقالت ع ا ئ ش ة نعم هذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب قد تولى فرعون خ م س م ا ئ ة عام ثم كانت نهايته الغرق ف أ ن ا أ ق و ل مهما طال الوقت、محمد. وكما يعني ذكر أ خ و ن ا فيصل في ا ل آ ي ة ولا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون نحن عندنا يقين لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه منهم إ خ و ة لنا يموتون قبل أ ن تشفى صدورهم من هذا الفاجر ومن نظامه الظالم ومنهم من ينتظر وما بدلوا, وما بدلوا تبديلا منهم من سيرى ب إ ذ ن الله تعالى النصر ومنهم من قضى نحبه قبل ذلك فهذا أ ي ض ا س ن ة أ خ ر ى ينبغي لنا أ ن يعني أن قبل السنه هذه انا لا بد أ ن أ ذ ك ر شيئا بعض المشاهدين ربما أ ن ان أقول إ شاء الله نلقيه ليس كل المشاهدين يقول شوف كيف ودوا أ ن ف س ه م إ ل ى هذا البطش وجلسوا في بيوتهم أ ح س ن لهم و أ ي ح ر ي ة و أي ك ذ اذا إ كان يموت الناس ويداسون تحت الاقدام أ ق د م بالمنظار فأي حرية هذا بالمنظار البشري هذا هل هناك يعني قد نقول من ظ ر الله عز وجل عز ا الأمة والله في أنا أنا أؤكد على ناس كثيرين هي أنا هذا أنا طارق الإنسان الذي هو خارج الدائرة هو لهذه هي و يتكلمون و هو أفضل أتمنى أؤكد أؤكد مسألة في على كثيرين عن أن لا ينبغي أ ن يتكلم عن شيء في داخل ا ل د ا ئ ر ة إ ل ا إ ذ ا كان هو في داخلها بمعنى إ خ و ت ن ا الذين في سوريا فيهم ناس عقلاء وعلماء ودرسونا يعني في ا ل ج ا م ع ة عدد من المشايخ يمكن درسوك مشايخ سوريين درسونا حديث وتفسير وفقه وحفظنا فوقه ا ل ق ر آ ن على عدد منهم في المساجد ف أ ن ا واثق أ ن ا ل إ خ و ة هناك ليسوا م ج م و ع ة أ و ب ا ش اتخذوا القرار وهم جالسين في ق ه و ة ك ل واحد قاعد يشيش واتخذوا شو رايكم نثور يا لا ا ل م س أ ل ة تعتمد يا أ خ ي على ا س ت ش ا ر ة علماء وناس عقلاء ومعهم ربما ناس من الضباط وغيرهم ف ا ل م س أ ل ة م د ر و س ة ومخطط لها فلما ياتيك إ ن س ا ن بعيد عن الموضوع تماما وجالس بعيد وينظر ج ا ل س ب ع د ي إ ل ي ه م ثم يقول في نفسه والله هم مجانين ليش خرجوا أ ن ت تدري إ ي ش الواقع الحقيقي أ ص ل ا تدري ماذا كان ينوي هذا الفاجر أ ن يفعل بهم تدري كيف مكن ل إ ي ر ا ن يا أ خ ي أ ن ا ذهبت إ ل ى هناك الناس يفتنون في دينهم يا أخي يدفع ا أخي ي لهم فلوس حتى يتشيعوا انظري يا أ خ ي عندما قام يعني في, في, في بعض ا ل أ م ا ك ن ا ل م ح ي ط ة بدمشق أ ن ا ذهبت قبل ا ل ث و ر ة سبحان الله بشهر ونصف و ر أ ي ت يعني من, من صد الناس عن دينهم و ا ل ح ي ل و ل ة بينهم وبين ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة أ ش ي ا ء ي ن د لها الجبين لا يسكت على هذا الناس قاعدين يا أخي يتركون دينهم و ت ق و ل لهم لا والله احد والله لو اجلس كل خبزه مر أ هؤلاء المتخاذرين ذ ي يعترضون ن ع ل ى عنه وهو وسيده أميه بن خلف يقول ا ا ل م ت كان ب يقول يا بلال انت يا بلال يا بلال يشلم صبرك سب الرب ما هو إ ذ ا اضطر ا ل إ ن س ا ن أو ما عليه م ؤ ا خ ذ ة سب الرب وفك نفسك من ه العذاب سبحان الله و أ ن ت تريد أ ن يترك توحيده وثباته على الدين ل أ ج ل خذ ا ن ك الذي أ ن ت عليه أ ن ا أ ق و ل إ ن لم يستطيعوا أ ن يعينوا إ خ و ا ن ه م فليكف و ا عنهم السنتهم فعلا فليكف و ا عنهم السنتهم لا, يعني أنا أنا يعني لا اتصور كيف لو, لو سمع أ ح د إ خ و ا ن ن ا في سوريا لو سمع كلام أ م ث ا ل هؤلاء خلاص هم ا ل آ ن انطرقوا وانطلقت ا ل ث و ر ة ا ل م س أ ل ة ما فيها رجوع ا ل آ ن ا ل آ ن لو رجعوا وجلسوا في بيوتهم ثم أ خ ذ النظام يعني أ ن ف ا س ه و استرد قوته ي ب د أ يتتبع آه تعال أ ن ت انت مصور و أ ن ت حاملينك على ا ل أ ك ت ا ف و تعال أ ن ت يا الثاني و الله ان ي ب د أ يا أ خ ي يلتقطهم التقاطا نعم ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة نعم ا ل أ م ر الثالث أ ي ض ا أ ن المؤمنين إذا, اذا لم ينصروا إ خ و ا ن ه و يقفوا معهم ف كما قال الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين、الله. ظلموا منكم خاصه يعني انا اخشى انهم وكما قال عليه الصلاه والسلام ما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن يجب فيه نصرته الا خذله الله في موطن الله. يحب فيه نصرته اذا كان الناس يعني قضى الله تعالى وقدر انه اذا ظلم احد ثم سكت القادرون على نصرته سكتوا عن نصرته فانهم يعاقبون بمثل ذلك كما قال عليه الصلاه والسلام من اعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمه لقي الله مكتوم بين عينيه آ ي س من ر ح م ة الله و ل ا ح د ي ث ح ق ي ق ة في وجوب ن ص ر ة المضروب وفي وجوب فك العاني حتى فك ا ل أ س ي ر المسكين في وجوب ذلك الاحاديث في ذلك ك ث ي ر ة لكن ينبغي علينا أ ن ننظر إ ل ي ه ا بالمقياس الشرعي الصحيح كذلك من أ ه م ا ل أ م و ر أ ن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر النصر عن عباده لاجل أ ج ل متى نصر ل ل ل ه نعم أ أن, أن, أن يتنظر يعني يترتب في الشريعة على ذلك عدد من المحاسن في الشريعة منها اتخاذ ذلك الشهداء ومنها ابتلاء المؤمنين ومنها ك ث ر ة الدعاء واللجا إ ل ى رب العالمين والمؤمن لو أ ن الله تعالى ابتلاه ثم رفع عنه هذا البلاء لتوقف ا دعاءه لكن الله جل وعلا يزيد في بلائه ل أ ج ل أ ن يزيد في الدعاء كما قال عليه الصلاه والسلام إ ن الله ليؤخر ا ل إ ج ا ب ة عن العبد لما يسمع من حسن تضرع نعم مداخلة معناه مداخلة محمد الأستاذ الحلبي وهو الناطق باسم اتحاد تنسيقيات حلب السلام عليكم السادة محمد. السادة محمد معنا إيه معكم. السادة محمد. كيف هي الحالة الآن في سوريا حالياً يعني خصوصاً في حلب إذا كنت أنت في حلب. السلام、عليكم. السلام الله بداية سيد الكريم استشهاد المجند أحمد الجاسم وهو من أهالي حية صلاح تفضل حلب حلب عليكم إليكم سيد محمد محمد محمد معكم ورحمة أحمد حية يعني كنت أنت نزف نبأ من الدين إيه كيف هي في في في وهو ا س تم ش ه هذا البطل بعد أن اغتالته أهله د بعد يد الغدر الأسدية البطل إطلاق النار على أهله العزل على بعد أن أن في رفض ح س الجاسم ونوه إلى أن الشهيد إلى البطل أحمد ا تشييع ه د ن ت ج ة طلق ن ا ر في ورفض بطريقة رأسه الطاهر جاء بطريقة غادرة لأنه قرر لأنه جاء الانشقاق إطلاق الرصاص ل أهله ى تم تشيع الشهيد أ ح م د الجاسم اليوم وصف حشود غ ف ي ر ة غ ا ض ب ة هتفت لروح الشهيد ونادت ب إ س ق ا ط طاغيه سوريا وبلاد الشام أ ي ض ا اليوم خرجت م ظ ا ه ر ة في حي المردين في قلب حلب تنادي ب إ س ق ا ط النظام ت ن ا ص ر ا ل أ ت ا ر ب التي تتعرض ل ل ق ص ف منذ ع د ة أ ي ا م و ت ن ا ص ر حمص و ح م ا اليوم أيضا سيد الكريم استطاعت س ر ي ة أ ب و ع م ا ر ة ا ل ت ا ب ع ة للجيش الحر في قلب مدينه ة الجوية حلب من كمين للعميد محمد للعميد المخاضرات نصب من كمين مدراتي من المخابرات الجوية أن يصادروا ي واستطاعوا ر ت س أن وما ت <تصفيق> حلب و ي ه ا معدات ا من ب ة للمدينة حلب حلب باليوم الثالث على التوالي تشهد مزيدا من الأرهاب حصابة الأمن اليوم بإطلاق النار عشوائيا على مدينة مزيدا من قامت تشهد في ريف أتار جرحة الأهالي حصابة عشوائيا ما سقوط أدى إلى قاموا أ ي ض ا بالتكسير و س ر ق ه ا ل ع ب ي د من المحلات كنوع من العقاب لاهالي ا ل أ ت ا ر ب ل أ ن ه م احتضنوا بعض ا ل م ن ش ق ي ن الشرفاء أ الذين قرروا أ ن يقفوا إ ل ى جانب الشعب في وجه أهل الأسدية خرجت أيضا الثالقات مظاهرات خرجت ودارة يوم في وحرب منغ ع ز ة و ح ي القتل ن نصرة ل المكلومة التي أ ا ر ب د م عشر شهداء خ ا ل ث ل ا ث ة نتيجة أيام القصف ا ل م د ف ع ي الثقيل ل ي ع ه ا أ ي ض ا اليوم قامت عصابات ا ل أ س د باقتحام ب ل د ة ا ل ز ا ع ة وقامت ب ح م ل ة مداهمات واعتقالات واسعه ة ذ منذ وكذلك ه منوهي لأنها هناك هناك الحملة الكريم تقريبا أربع أو خمسة أيام الزاعة وقباسين التابعتين الباب الأيام الماضية وكذلك الأمر في قلب مدينة حلب. هناك تقريبا عشرات الحواجز على لمدينة حلب على حلب قلب حلب مستمرة خمسة مدينة أمني مدينة سيد في ريف تركيز شديد ريف في في أربع أو وضعت في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة لا سيما بجانب قصر الرئاسي ي ا ا ف ل ق ص ا ل ر ب ا ل ا ض ا ف ة إ ل ى نادي الضباط و ا ل م ح ك م ة ا ل ع س ك ر ي ة و ا ل ش ر ط ة العسكريه ة العسكرية الأمن العسكري أيضا ل وضع و ح متاريس رملية هناك تصعيد للحملة الأممية عام في مدينة حلب بتنا نشاهد الدبابات في محيط مدينة حلب بتنا نشاهد السيارات التي تحمل خمسمية تصعيد الدبابات السيارات والبقابات التي رشاشات تي ورشاشات هناك بدنا نشاهد بدنا نشاهد اس في في بي بشكل حلب حلب حتى في م د ي ن ة ا ل ع ت ا ر ب قبل أ م س استخدموا عربات البير, البير دي ام في قصف ا ل م د ي ن ة ما أ د ى الى ارتقاء ع ش ر شهداء كما ذكرنا انفا الحمله ا ل أ م ن ي ة بالفعل س ي ئ ة في م ح ف ظ ة حلب على عليها, عليها يعد يستطيع النظام ولم يبدو سيطرة أبدا فقدت أن ضد ومن ثم ا ق ح م آ ل ت ه العسكرية ك م ا فعلها مع بمحمد ا ا ق ي ل د ن السورية الأستاذ م الحلب الناطق باسم تحاد تنسيقيه ا شكرا ت حلب جزيلا لكم النصرة تعليقك دكتور؟ الله دكتور. الله, الله, الله, يفبتنا الله يفبتنا يا. بعضهم الجنود بعضهم يثبتنا إياه يثبتنا إياه هناك طبعا استشهادات الذين رفضوا دكتور و و و هؤلاء حلب ي ة ه الله يدخلهم الله م نسأل أن الجنة أن نجعل الفعليين رسالة أصلا وجل الله لي أنا عز يرفع ع و درجته حقيقة ق إلى كل يعني يعلم ن ي ي ع أ ن ه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ممن يناصرون هذا النظام ويقتلون إ خ و ا ن ه ويقتلون أ ه ل ه م بشار ا ل أ س د جالس يا أخي في بيته ث ل ا ج ة م ل ي ا ن ة أكل و ا ل م ط ب خ يعني شغال يطبخ لها ن و ا ع الطعام والشراب والانترنت ع ن د ه والتلفزيونات والمكيف يقول خفضوه من ش د ة البراد عليه ومبسوط في حياته وهؤلاء يتعرضون للقتل لقتل إ خ و ا ن ه م هو هو يعني فلا أ ل هو لأجل يجوز عن عرشه إنما و ج أ لاحد الذين ان يقتل احدا من امثال هؤلاء من إ خ و ا ن ه ويجب عليهم أ ن يفعلوا كما فعل هذا الجندي البطل يعني يمتنع يبحث عن نجاتة بين يدي عن أن وأن نجاة سبحانه وتعالى الله ولن تموت نفس قبل أ ن تستكمل رزقه والله جل وعلا يعني بين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أ ن أن النفوس لها, لها وقت محدد تموت فيه فلن يقدمها إ ل ي ه مزيد إ ق د ا م او مزيد حذر فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر أسأل أن وأدعو حقيقة أيضا إخوتي هناك الجيش الحر يعني والمجاهدين إلى أن من الله تعالى الجيش الحر له إلى عليه إخوتي حقيقة يقبض أن ح ر ص ومن ا ا على ع أن ي ل معاملة الأسير في الإسلام و ع في ي ي و ا ل ن ب ي ع ل الصلاة ل ل ي ه ا و س ا م ك السنن ن يأمر ا ص ح ح ا ب ة أن ي و و ا أسراهم الله إلى لعل تعالى أ يهديهم و ص ب ح ان م ج ا ه د ي معهم نعم نعم ه نعم ننتقل سنة نتحدث إلى أخرى الله نعم من أعظم ل جل وعلا لا يضيع دعاء عباده إ ذ ا دعوا ل إ خ و ا ن ه م و النبي صلى الله عليه وسلم كان لما وقع ما وقع ل أ ص ح ا ب ه في بئر معونه لما غدر بعدد منهم وقتلوا وكذلك في غيرها كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقنط في ه الصلوات دعاء ل إ خ و ا ن ه ف أ ن النساء أ ق و حقيقة ا ل في البيوت يشرع و ا لهن ان يقنطن ا في صلواتهن ل في صلاه الفجر وفي صلاه المغرب في س و ر ي انبه خاصة بلا شك أ هذا هو ا أبواب النصر ا ب بإذن من ل ل ت ع الى <تصفيق> وأنبه إلى ق ض ي ة صغيره ة ف ق ي صليت أيام ة لمناسبة تكلمنا قبل مدام مع إمام عن قنوت أنا فقهيه ك ا لما أراد ن أن ي ن قنوت النوازل ن ق و ت صلاة المغرب في بدأ قنوته بقوله د ي وعافيني عافيته وكذا ثم قال اللهم في سوريا وهذا غير ت قنوت ه اللهم وهذا وكذا ونصر إخواننا مشروع قال النوازل فمن فإن ثم يقنط م ب ا ش ر ة في ا ل ن ا ز ل ة التي نزلت عليهم يرفع ا د ي ه ويقول اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في سوريا م ب ا ش ر ة من غير أ ن يذكر دعاء القنوت المشهور في ذلك ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على نبينا على عليه الصلاة والسلام أنهم مثل منهم إخواننا هناك بلا شك أنهم يشعرون بأثر مثل هذا الدعاء ويصلون شك ذلك وكذلك بأثر هذا الدعاء يدل المجاهدين يعني ق ب ل ه م ف ي عدد من البلدان ن س أ ل الله تعالى أ ن يكون معهم بعضهم يقول يعني دعاء يعني ي ط ر ع و ن يدك ف ي المساجد و شلفه ا ا ئ د ة م ن ا يعني ع و د بالله من هذا الكلام لكن نقول هذا الكلام اين ا ل أ س ب ا ب اين الصواريخ اين القنابل、نعم. ما هذه ا ل س ط ح ي ه و س ذ ا ج ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول、صحيح. في مروه ا ل ترمي م ا من د ا ع ي د ع و بدعوة إ ل ا أ ع ط ا ه الله أ ح د ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إ م ا أ ن يستجيب له في الدنيا يعني قال الله منصر إ خ و ا ن ن ا ف ن ص ر م ب ا ش ر ة و إ م ا ان يكف عنه ش ر بدعاء ربما ي ان أخي أ عددا من هذه القذائف لا تصيب و أ ن عددا من ه ؤ ل الجرحى ء ا يشفون و أ ن عددا من الصواريخ لا تعمل أ ح ي ا ن ا بسبب هذا الدعاء أ ن يخفف الله تعالى الشر بدعاء العباد وفي والسلام والقضاء والأرض أو والسلام والبلاء فيعترجان فالدعاء ارتفع الحديث الصحيح أن النبي عليه يرد يلتقيان بين عليه الصلاة والسلام قال الدعاء والقضاء قال لا يرد القضاء إلا الدعاء بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة إذا نازل أن ف إ ن الدعاء يمسك البلاء فلا ينزل فالله سبحانه وتعالى إ ن لم يكشف ما ب إ خ و ا ن ن ا ف إ ن ه بهذا الدعاء يخفف عنه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ث ا ل ث ة لما قال من يستجيب له أ و يخفف عنه من البلاء قال أ و أ ن يؤخره إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فيؤتيه بها حسنات قال ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله إ ذ ا نكثر فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله فلا ينبغي ح ق ي ق ة ا ل ا س ت ه ا ن ة مثل هذا الدعاء هذا خ ا ص ة ي اذا أخي إ قلت للناس الدعاء ما ينفع طيب ماذا نفعل ماذا بصدر نفعل؟ بصدر. نرى هالمناظر والناس يموتون بتجمع أموال تكلم مع الأمم ما جميع ربما بهم والناس واجلس أنظر إذا كان الدعاء قلنا لن ينفع. بتجمع أموال قالوا إذا بقاتل قالوا لا طيب ما تكلم مع كذا قالوا إيش؟ يا أخي إذا أقفلت جميع الأبواب على الناس يتصرفوا نفعل نرى أنظر لن ينفع لن أن أقفلت تصرفات تستطيع على تصل ذلك إلى دري أدى هيئة طيب طيب طيب إيش أخي نعم. طيب معنا ا ل آ ن م د ا خ ل ة من الاستاذ أ خ ل ساري الحوراني وهو الناطق ا ل إ ع ل ا م ي لم يذكروا باسم ا ل تنسيقات حلب السلام, عليكم. السلام عليكم. الكرام عفوا、يعني. الأسماء كثيرة ودي يا أخوان والله يعني جميعا الثورة عليكم لكم لكم الحقيقة تسوي تجتمعون تجتمعون لكم مشتركة يعني يعني يعني كثيرة ويكون يد في هذه ويكون ثورة أهداف هذه ر ئ ي س هذا الكلام ص ح ي ساري ساري ساري ساري ساري الحولانه من الحولي ح ي ا ل ا ح ل ه اهلا وسهلا حدثنا عن ما يجري ا ل آ ن في حلب أ و ما يجري في سوريا بالعموم وبشكل مختصر أ ر ج و ك لما بقي وقت الآن نتحدث من الحولي من حمص. أوضاعنا هنا كأوضاع المناطق سوريا التي الظل والهوان كل لترصد نتحدث من من خرجت حمص بقية في الحول ت ت ي عن الحرية ا ك ر ا م ة ا ل ح ل م ح ا ص ر ة من جميع الجهات تقريبا سبعه أ... حواجز فيها أ ك ث ر من سبعين دبابه هذه الحواجز تضيق عنا حتى أ ن ف ا س ن ا تمنع ن الخبز ا تمنع ن ا ا ل ط ع ا م حتى الطحين ننقله الان على ظ اللحظات ن ق ل الطحين على ظهورنا ن المكان لأن القناصين ا المال ك ي ت ر و أي شيء ي حتى ح ب ة الدواء يفتش ا ل إ ن س ا ن عما يحمل في حقيبته عما يحمل في كيسه عما يحمل في جيبه الأوضاع... الأوضاع هنا عند الناس عالية وتصميم على نيل الحرية والكرارة قالت درعا الموت والمذلة ونحن هنا ما زلنا الموت والمذلة طلبنا الحصنين الحرية والمذلة على نيل على ذلك نقول وتصميم ونحن عند همة إحدى أو إذن أو, الجرية الجرية أو أنا أعتدر الشهادة الحرية الجرية الشهادة لك إذن س أ ق ط ع الكلام ا ل آ ن ل أ ن ه م ا ب ق ي معي الى دقيقتين حاليا الدكتور نريد ر س ا ل ة منك إ ل ى الشعب السوري و إ ل ى ا ل ج ا م ع ة العربيه ة التي شيئا الحر الأخوان لم تفعل شيئا وبشكل مختصر كذلك للجيش الحر ولتجمع مختصر ن يكون ومنعة ا ك حتى ثورتهم قوة والله انا ل ل أ ن اوصي أ إ خ و اخواننا ن ن ا أيضا كلام ا حقيقة قبل قليل طيب وهو أ لك ل مع الأخ الكريم أ ص ي ه م ب ل ا ا مستطاع ج ت م ع بقدر و أ ت ك و أ ه د ف ه م مشتركة وأن ي حقيقه ر ص تصفية الصالحة و نفوسهم والنية و ا أيضا هذا الجهاد ا في على مثل ل ت ا ا ل ل ذ يعملونه ي وأن ف ب ع ض م مع بعض ولما ه و كما ذكر يعني ا يوجد ل ه ط ع م عندهم لا يوجد, يوجد خ ب زرت وأن لما ز ا ل إ خ و ة اللاجئين في بعض الدول ا ل م ح ي ط ة بسوريا وزرتهم وجلست مع الصغار والكبار خ ب ر ي معنوياتهم معنوياتهم حدثوني ف مرتفعة نعم لكن م م به أنهم ج تخرج و حدثوني بأن من كان يأخذ الخبز يوزع يحول وبين يأكلوا أو توزع يموتون ا المكان كان الخبز الناس صدقة عليهم أنه يرمى مباشرة أنه يقنص يعني فإذا كان يحول بين الناس وبين أن يأكلوا أنا ما سلاح هذا امرأة أحيانا توزع طعام تخرج تعطي جيرانهم ترمى مباشرة قبل صدقة بأن بين لكن ذلك على عليهم حمل أكل أشهر يأخذ أنه أنه أن يعطيهم بيوتهم يرمى ترمى يعني يقنص يعني تعطي أطفالي أخي مع من من في أمهم م المساجد ت ت بين أبوهم يديهم أو أ و ق ف ع ل ي ه لا ي ت ط ي ع و ن ل خ ر و و يقتلون في ل مكاني م ا ا س ج يا أخي كان يعني كان حدثني طفل و أنا ف يقول تلك زرت الدولة لما زرت اللاجئين ي لي يا شيخ دخلوا علينا في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة طفل عمره عشر سنوات وصورت هذا أ ي ض ا وبثته قناه ا ق ر أ ويقول دخلوا علينا واغلقوا الابواب بدوا يضربون في المسجد والخطيب يخطب يقول فقطع خطبته ونزل فقام شيخ كبير عمره ثمانون سنه واخذ يصرخ بهم ت ق و ا الله في المسجد يقول فضربه احدهم على وجهه وسقط الشيخ على الارض وجروهم رجله حتى ركبهم عنه في السياره يا اخي هذا التعامل وهم في بيت الله تعالى الذي من دخل المسجد المفروض ان يكون امنا على نفسه وان يشتغل بصلاته وعبادته يعني بلا شك ان مثل هذه التصرفات يعني ت ج ع ل ك ت ت ق ن أ ح ي ا ن ان أ هؤلاء لا يكون ر في ممن هناك من ه وتعالى أن ينصر إ خ و ا ن ن ا في سوريا و أن ي ك ش ف م ا بهم و أ س ش ف ن ل ب ه تعالى أ ن ي ق ي م عندهم علم ا ل ج ه ا م و أ س ش ف ن ل ب ه جل ويكشفنا بهم يجمع أ م ر ه م و أ ن يسدد رميهم و أ ن يتقبل شهداءهم و أ ن يشفي مرضاهم و أ ن يشفي جرحاهم و و و يعفو و أسأل أن بأيتامهم الله تعالى أن يلطف أراملهم الله تعالى عننا وأن وأن يرينا الله تعالى أن أن قدرة عجائب هذا القدر بشار و في م نسال الله أ ن يجعل ن ه ا ي ة من ناصره وعاونه مع نهايته رب آمين. آم في نهاية هذه الحلقة أشكرك يا رب في في في العالمين دون و إن غيرها وإن شاء الله شاء إنه ه ا ل ك ل أ ن ه م أله ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت <تصفيق> ه